يجْرِمُ وَجْهُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إن كنتم, إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدات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 ثم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم, بأنفسهم خيرا وقالوا هذا شُهَدَا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءَ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ لمسكم فيما افضتم لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم وتقولون بافواهكم ان ليس لكم به علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ الله عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ مَا يَكُونُ نتكلم بهذا هذا 109. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 110. ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف رحيم اتِ الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا زَكَا مِنْكُمْ من ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت الا ولي فقير منكم والسعه ان يؤتوا للقربى ان يؤتوا أولي والمساكين والمذاجرين في سبيل الله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 ويشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون, ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَايَا إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا إِنْ أَرَدْنَا تַحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَنَا ٱللَّهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحيم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 نار في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره يوقد من شجره زيتونة لا, شرقية. لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء وَلَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ يوسف ذيح له ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسابه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان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 انقيه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده اذا اخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجعل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 سنا برق هي يذهب بالابصار يقلب الله الليل وانهار ان في ذلك لعذرا لاذ الابصار والله خلقك من لدان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 و <وائقون>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 الله ويتقه فاولائك فاولائك هم الفائزون واقسم بالله نجداهم لان امرتهم لا يخرجوا قل لا تقسموا طاعه معروف وَمَا عَنَّا الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لهم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 فليس عليهم جناح ان يضعوا ثيابهم غير متبرجات غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج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 فَإِذَنِ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَذَن لِّمَن الله مِنْهُمْ الله لَهُمُ اللَّهَ لا اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بينكم كدعاء بعضكم بعضا